أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أو بعث من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 يا الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء أرجاءات ثم يتوبون من قريب, ثم يتوبون من قريب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 تبت أكتبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار 110. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها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 119. يكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا